عوامل الجزم بلا ولا من طالب ضع جزما في الفعل هكذا بلم ولما واجزم بئن ومن وما ومهما أي متى أيان أين إذما وحيثما أنا وحرف إذما كإن وباقي الأدوات أسما فعلين يقتضين شرق قدما يتل الجزاء وجوابا موسما وماضيين أو مضارعين تنفيهما أو متخالفين وبعد ماض رفعك الجزا حسن ورفعه بعد مضارع وهن وقر بفاحة من جوابا لو جعل شرطا لئن أو غيرها لم ينجعل وتخلف الفاء إذا المفاجأة كان تجد إذا لنا مكافأة والفعل من بعد الجزاء يقترن بالفاء او الواو تثليث قم وجزم أو نصب لفعل إثرفا أواوهم أو بالجملتين اكتنفا والشرط يغني عن جواب قد علم والعكس قد ياتي ان المعنى فهم واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم وإن تواليا وقبل ذو خبر فالشرط رجح مطلقا بلا حذر وربما رجح بعد قسمي شرط بلادي خبر مقدمي